وَنَأَيَ بُنَيَّ لَا تَقْصُصِ الصُّعُودَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويثم نعمته عليك وعلى آل عقوب وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإشحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسالين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابي منا لنا ونحن عصبة ونحن عصبة ان لَا أَبَانَا لِفِضْلَلٍ مُدِينُ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا سوقه والقه في غيابه الجب والقه في غيابه الجب يلتقطه بعض سيارته ان كنتم فاعلين قل يا ابانا ما لك لا تامننا على ان سقا ان له لنا نصح يُسِرهُما نَغَدٍ يَرْتَعُها يَلْعَبُها إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اِن اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ رُصْدَةٌ اِنَّ رَائِدًا خَاطِرٌ